اللهَّه كانَ عَلَكُم رَقيبَا وَآتُ لِيَتَامَا أَمولَهُم وَل تَتَبََّلُ الْ الخَبثَ بِالطَّيبِ وَلَا تَأكُل أَمْولَهُم إلَ أَموالِكُم إِهُ كَ نَحوبًا كَباء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 فَإِذَا بَلَغَ لَكُم حَفِنَةً فَانْسُبُوهُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا غَائِسًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ لاعف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من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 وَإذاَا حَضَرَ الْ القِسمَتَأُلُ الِْقُررب وَيَتَمَا وََمَسكينُ فَزُ قُوب بِنهُ وَقُولُ لَم قَوْلََّ